وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء فهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يستدفون ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في صرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وللله المشرق والمغرب فأينما تعلم فتم وجه الله إن الله واسع عليم وقال استقى الله ولدا سبحانه بل لهما في السماوات والأرض كل له قانون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمر وإذا قضى اِنَّمَا مَا يَقُولُ لَهُ قَوْمٌ فَيَكُونُ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَالِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلُ قَوْلِهِم تَشَاغَلَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُنْقِلُونَ إِن